واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن الموت حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولدان يأتيانها منكم فأدواهما فإن تبا وأصلح فاعربوا عنهما إن الله كان تواب رحيمًا إن ماتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار هؤلاء كأعتدنا لهم عذابا أليما يا أَيُّهَا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكرهها ولا تعذلهن لتذهب ببعض ما آتيتمهن لتذهب ببعض ما إلا إن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا